بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الكرام فحي الله هذه الوجوه الطيبه هذه الوجوه المباركه احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسال الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا واياكم في هذا المكان الطاهر المبارك على غير ارحام بيننا وعلى غير أموال نتعاطاها أن يجمعنا وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرارينا وجميع اخواننا المسلمين في جناته جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه إخواني في الله حياكم الله في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان وهذا الجامع المبارك وفي هذا الوقت ايضا المبارك نلتقي مع هذه الوجوه الطيبه المباركة نعم مباركه بايمانها ومباركه بطاعتها مباركه بسجودها وركوعها وخشوعها وخضوعها لله رب العالمين مباركه بحبها للخير وبغضها للشر مباركه بمسارعتها لمجالس الخير ومجالس العلم ومجالس الذكر والإيمان فابشروا ايها المباركون واملوا ما يسركم ابشروا واملوا ما يسركم ابشروا ببشره ليست من عندي ولا من عندي احد من البشر بل هي بشرى من عندي أرحم الراحمين جل جلاله بشرى من عندي اكرم الأكرمين تبارك وتعالى بشرى لك أنت نعم أنت أيها الأخ الكريم نعم أنت يا من خطوت هذه الخطوات المباركة إلى هذا المكان المبارك نعم أنت البشرى لك أنت مهما كان علمك ومهما كان حالك ومهما كان وضعك بل مهما كانت ذنوبك وخطاياك ومهما كانت شيئاتك طالما أنك أتيت بعد فضل الله جل جلاله أتيت بطوعك واختيارك ورغبتك واشتياقك أتيت إلى هذا المكان وأنت تعلم أن ليس هناك شيء من الدنيا ليس هناك توزيع أراضي ولا إعطاء شهادات ولا مناصب ولا مراتب ولا شيء من ذلك بل أتيت وأنت تبحث عن ما عند الله جل وعلا فأبشر أيها المبارك طالما أن اتى بك إيمانك بعد فضل الله جل وعلا فاسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرحمة أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم الله أكبر سلام عليكم اي والله سلام عليكم يقول القرطبي رحمه الله عند هذه الآية أي سلمكم الله في دينكم وأنفسكم وقيل إنه من عند الله تعالى يعني أن الله جل جلاله هو الذي يسلم عليكم الآن وأيا كان المعنى أو أيا كان الوجه الأول او الوجه الثاني فإنه يدل على مكانتهم عند الله تبارك وتعالى الله أكبر سلام عليكم هنا لأنكم رتعتم في رياض الجنة فاصبروا وصابروا على هذه الرياض ولازموها وكونوا من اهلها لتاتيكم البشرى ولكن اي ايها الكرام هناك هناك عند ابواب الجنه نسال الله ان يجعلني وياكم ممن يستمعونها وشيق الذين اتقوا ربهم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 سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الله أكبر هنا سلام عليكم وهناك سلام عليكم فابشروا أيها الكرام وأملوا ما يسركم نعم إخواني فهنا وفي مثل هذه المجالس هنا مجالس الملائكة هنا نزول الرحمات هنا نتعرض جميعاً مهما كانت أحوالنا نتعرض للنفحات هنا ايها الكرام تكفر السيئات وهنا ايها الأحبة ترفع الدرجات هنا يباهي بنا ملائكته رب الأرض والسماوات جل جلاله هنا ايها الكرام تكون البدايات هنا الانطلاقة هنا تقبل التوبة هنا أيها الكرام وفي مثل هذه المجالس أمرنا أن نرتع كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ولاحظوا أيها الكرام قال إذا مررتم يعني أنت مار كذا ما أنت رايح لشغلك رايح لدنياك سمعت فيه في محاضرة فيه درس في ذكر في بيئة إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك وقف وقف وين رحت الدنيا ملحقن عليها لكن هذا الخير فاتك مو ملحقن عليه فلذا قال فرتعوا إذا مررتم برياض الجنة فرتعوا صحابة الكرام وهم رضي الله عنهم ورضاهم إذا سمعوا ذكر الجنة خلاص التمسوا وش اللي يوصلنا للجنه ما الذي يوصلنا الى هذه الجنه لا يمر ذكر الجنه عليهم مرور الكرام كما هو حالنا نسال الله ان يتوب علينا اجمعين فقالوا يا رسول الله وما رياض الجنه فقال صلى الله عليه وسلم حلق الذكر او قال مجالس العلم او كما قال عليه الصلاه والسلام هنا ايها الاحباب هنا ايها الكرام وفي مثل هذه المجالس ومع أمثال هذه الوجوه الطيبة أمرنا أن نصبر أنفسنا فالنفوس أيها الكرام لا تريد النفوس يعني فيها حب الدنيا وحب الشهوات وحب يعني الكماليات وحب اللهو وحب الغفلة فلذلك أيها الكرام نحتاج هذا النفوس إلى مجاهدة لذلك الله سبحانه وتعالى قال واصبر نفسك وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بالعد... بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ أَن هُمْ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا وكان امره فرطا هنا ايش هنا اصبر نفسك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يقول عند هذه الايه يقول يامر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم اسوته في الاوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي أي أول النهار واخره انظروا أيها الكرام يعني أهمية مجالس الذكر ومجالس الإيمان ومجالس الصالحين أهميتها لقلبي وقلبك أهميتها لحياتي، الإيمان في قلوبنا ومعرفة الله جل وعلا لا يكفي مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين بل كما قال الله هنا بالغداه والعشي يقول أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله يقول فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها لا يصبر عليها اخواني الا من وفقه الله للاخلاص ولا ياتي الشيطان الانسان يقول ما في شيء جديد عند المتطوعه دوله ما عندهم شيء جديد وش بيقول بالله مطوع الان هالمحاضره ما عنده شيء جديد قال اللي يقولون عرفناه وسمعناه والان موجود بالجوالات وموجود بالاذاعه وموجود بالقنوات وموجود في كل مكان ما في شيء جديد فلذلك أخوان نحتاج, نحتاج ان نصبر هذه النفوس فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها يقول الشيخ رحمه الله يقول ففيها يعني في هذه الآية الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم يقول وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى رحمه الله ما شاب طاري فقراء هنا لأن النفس أحيانا تأنف الناس تبي تجالس ناس يعني شخصيات وناس يعني ما شاء الله مثلا كبار في المناصب أو مثلا دكاترة أو مثلا وزراء أو أمراء أو, أو يعني النفس يعني تأنس مع هؤلاء وترعن يعني شرف أن جالسهم لكن أحيانا تأتي لمجالس الذكر وجالس الخير ما فيها كبرى ولا فيها وزراء ولا فادوا على مشكل بمناصبهم وبوظائفهم واشياءهم فلا ترى في مجالس الذكر والخير إلا الناس يعني كما نقول ناس يعني على قد حالهم فالشيخ رحمه الله يقول حتى ولو كانوا فقراء وبسطاء وقد الشيطان يلقي في قلبي وفي قلبك أنك أنت ربما أعلى شانا منهم أو أرفع نسبا منهم أو أو فكل هذه الأشياء ليس لها قيمة بل القيمة والعبرة فيما يدار في المجلس وفي المكان وماذا يقال إخواني في الله نلتقي هذه الليلة وعنوان لقائنا آية عظيمة وقرآن ربي كله عظيم نلتقي مع آية جليلة وكلام ربي كله جليل جل جلاله نلتقي مع آية مؤثرة وآيات ربي كلها مؤثرة وكيف لا وقد قال ربنا جل جلاله لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا هذا القرآن على جبل لرأيته, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضنبها للناس لعلهم يتفكرون أبعد هذا الكلام كلام أيها الكرام انظر الى هذا الجبل الأشم العظيم كيف لو خوطب به هذا القرآن؟ يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب عند سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد لو أنزلنا هذا القرآن أي فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابها أنت كلام رحيم. وتلك الأمثال يعني الله يقول يعني أعطانا يعني مثال محسوس نراه بأم أعيننا ما يحتاج يعني أحد يصف لك الجبل ولا يحتاج يعني أحد يقول لك وش فيه وش ما فيه فقط انظر إليه يتبين لك لو كنت لا تعرف لا تقرأ ولا تكتب ولم تسمع بشيء من العلم ترى عظمة هذا الجبل وترى يعني قساوة هذا الجبل فالله يقول هذا الجبل الذي تراه عظيما وأنت وأنا وكل البشر ليسوا بشيء أمام عظمة هذا الجبل وصلابته وقوته وشدته لو خوطب به هذا القرآن لخشع ولتصدع من خشية من, من خشية من تكلم بهذا القرآن جل جلاله قال وتلك الأمثال هذا مثل لتقريب الصورة وإلا فالأمر أجل وأعظم لكن تقريب يعني بشيء محسوس لعلي ولعلك ولعل كل ناصح لنفسه أن يقف مع نفسه ونفتش عن هذه القلوب كيف لا نتأثر كيف لا نخشع يعني كم, كم مضى في عمري وكم مضى في عمرك وما مستوى الخشوع في قلبي وفي قلبك وما مستوى الخشوة في قلبي وفي قلبك وما مستوى تأثر قلوبنا بهذا القرآن لذلك الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس لماذا؟ قال لعلهم يتذكرون لعلك ايها أيها الإنسان تشغل فكرك وتتفكر وتتأمل وتتدبر وترجع بدل ما تكون مشغول بالناس مش فلان قال فلان فعل فلان سوى فلان راح فلان جاء فلان رقع فلان نزل فلان تزال ارجع إلى نفسك فانشغل بنفسك انشغل كيف تصلح هذا القلب إذا كان كما يقول يعني أحد الصحابة يقول انه لم يمض لم يمضي على إسلامنا أربع سنوات وفي بعض الروايات أربعة أشهر حتى عاتبا الله جل جلاله به بهذه الآية.ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. فطال عليهم الامد فقست قلوبهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاشقون بل كما يقول احد يقول ان الله استبط قلوبنا يعني كم لكم مسلمين كم لكم تسمعون القران وتؤمنون بالاخره وبالجنه وبالنار وتقرؤون هذا القران وتسمعونه والى الان ما خشى يقول استبطأ قلوبنا فعاتبنا بهذه الآية فإذا كان الله جل جلاله يعاتب الصحابة واستبطأ خشوع قلوبهم وهو لم يمضي على إسلامهم أربع سنوات أو أربعة أشوار رواية أخرى فما بالنا أيها الكرام بقلوبنا كم أحتاج أنا وأنت أن نقف مع أنفسنا وأن نجلس يعني جلسة جهده مع هذه النفوس وان نجعل يعني من أعظم أهدافنا التي يعني نبذل لها ما نستطيع هي كيف أن تصلح هذه القلوب قبل أن نقف بين يدي علام الغيوب جل جلاله ما الذي ينفعني أيه وينفعك أيها المبارك يوم أن أقف أنا وأنت بين يدي الله نحن نتألم حينما نصاب باليد أو بأجلكم الله أو يعني حفظنا الله وإياكم حينما يصاب الإنسان مثلاً مشكلة في المسالك البولية أو مثلاً في الكلى أو في الرئتين أو في أي عضو من أعضائنا نتألم ويتغير ترتيب الحياة ويتغير البرنامج اليومي ونتنازل ناسياً من أمور الدنيا ونتنازل عن كثير من السفريات والروحات والجيات والارتباطات ونترك بعض العزائم ونترك بل ربما نترك بعض أمور الدنيا الضرورية وننشغل بعلاج هذا الامر وين فلان؟ قالوا فلان في في مسافر. وين مثل البلد الفلان عنده؟ عنده موعد. عنده عملية. عنده كذا. طيب دنياه وأشياءه. كانت خبر الصحة. العوافية العوافية. وهذا شيء طيب ومطلوب. لكن أهم من هذا كلها ايها الكرام أن نسعى جادينا مجتهدين لإصلاح هذه القلوب. ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن قد حمل هذا الهم وذكر الله جل جلاله عنه يوم ان دعا تلك الدعوات تلك الدعوه وذكر منها الاشاره الى هذه القضيه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمل ولا بنون الا من اتى الله الا من اتى الله بقلب سليم الا من اتى الله ليس بيد سليمة بقدم سليم يعني بشيء من, من الاعضاء هذه لكن بقلب سليم بقلب سليم فما احوجنا ايها الكرام ان نجتهد على هذه القلوب واقوى سبب لصلاح هذه القلوب تصبير هذه النفوس في مجال سليمه وجسدك اخواني في الله الان كل منا موجود في المسجد لو جاء انسان يبحث عنك واحد من زملائك في العمل واحد من بره الديرة مره البدايه وتذكرك قال ابو أمر أسلم عليك ودق على جوالك ما ردت عليه لأنك تضعه على الصامة راح للبيت ورن الجرس دق الجرس دق الباب وين أبو فلان قال والله طالع ما أدري وينه، وينه طلع يصلي ولا ندري أرباح يحتار ما يدري وين يجدك صح ما يدري وين خاصة إذا كنت أنت ما علمت هل كنت رايح المحاضرة في المسجد، ما يدري هل أنت في السوق هل أنت مسير على حدا جيرانك؟ هل أنت عند عمك؟ هل أنت عند الوالد ولا هل أنت بالمزرعه هل أنت في الدكان؟ هل أنت في فريدة ولا بعنيزة؟ ما يدري وين أنت لأن الاحتمالات والأماكن في هذه الدنيا كثيرة. لكن إخواني في الآخرة هل الأماكن كثيرة؟ هل الاحتمالات كثيرة هناك؟ لا والله. هناك ما في احتمالات كثيره اللي مهم وجود في الجنه وينه راح نلاقي نص ولا راح نسياح ما بعد جاء ولا راح نحضر المباراه المدري وين بالبلد الفلاني فريق في الجنه فريق في الجنه وفريق في السعير بس اما مع فريق الجنه فبالجنه وذم هو بالجنه ويرى فما في مكان اخر الا والعياذ بالله النار نسال الله يجننا واياكم منها لذلك احدهم تفكر في هذا الامر فقال بيت شعر يقول الموت باب الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الموت متدارو يقول هالناس اللي ندفنهم ويروحون ننساهم وين يروحون دوله فليت شعري بعد الموت متدارو فقال له الشاعر الآخر الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فردت فالنار هما طريقان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار ما في هناك إلا جنة أو نار بس ما في إلا أحد الدارين هذه الدار جنات عدن لكن متى الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فردت فالنار هما طريقان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار وين تبي انت تبي الجنة الجنة لها طريق وإذا ما مسكت هذا الطريق فأي طريق تمسكه ترى بيوديك للنار الجنة لها طريق واحد إذا لم تسلك هذا الطريق خلاص ترى استوت كل الطرقات فأي طريق تسلكه سينتهي والعياذ بالله بذاك البعيد ان شاء ليس منا ولا منكم ينتهي, ينتهي به الى النار لذلك ايها الكرام الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم قصه اثنين شخصين رجلين كانوا في هذه الدنيا أصدقاء وأصحاب وأحباب وبينهم صداطة وصحبة ومجالسة خوي زي ما نقول حنا. واحد منهم كان مستقيم مؤمن صادق متبع لمرضات الله جل وعلا مستقيم على دين الله تبارك وتعالى مؤثر ما يريده الله على ما تريده نفسه وشهواته الآخر الصديق الآخر كان نعوذ بالله منحرفا وكان يعني بعض العلماء يقول بل إنه كان كافرا وليس في طريق الاستقامه بل في طريق الفسق والفجور نسال الله العفو والعافيه هذا حالهم في الدنيا ذكر الله جل جلاله لنا حالهم في الاخره يقول الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر نعيم اهل الجنه جعل الله واياكم منهم Kale Allah subhanahu wa ta'ala Illa عباد الله المخلصين Aulahike lهم rizqun ma'lum Hum wahum mukramun Fee jenna'tin na'im A'la sururin متقابلين يطاف عليهم jest من stanie zainteresować się przyczyną tego, co كانهم بيض مكنون الله اكبر كم يا اخواني كم هو نعيم نحن في غفله عنه كم هو نعيم يحتاج الى من يسعى اليه جادا مجتهدا صادقا صابرا مصابرا لعله ان يلقى الله جل جلاله فيكرمه بهذا النعيم فحينما ذكر الله هذا النعيم ذكر بعدها يقول فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون هؤلاء اهل الجنه من زياده نعيمهم وأنسهم انهم ايش متكئين على الاسره وما شاء الله الفواكه والثمار والشراب والحور العين وكل ما تشتهيه انفسهم بين ايديهم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون وكما في الحديث القدسي يقول الله جل جلاله اعددت لعبادي الصالحين يعني من النعيم ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهم في هذا النعيم العظيم يسولون ويتبادلون الأحاديث ويتذكرون أحوالهم في الدنيا حتى أن بعض العلماء يقول أنهم يتذاكرون المجلس الذي غفر لهم به ويتذاكرون أحوالهم وماذا كان يقال لهم بل حتى بعض العلماء يقول أنهم يعني يكون يعني في, في, في تذكرهم لأمور الدنيا كحال في الدنيا يعني تذكر كون صغير وكبير في الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون وهنا طبعا تعبير بالماضي فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون كان هذا شيء قد صار وهو تو ما بعد صار والان في المستقبل في الجنه لكن يقول اهل العلم عبر عنه بالماضي للدلاله على تحقق وقوه يعني هذا صاير صاير هذا يقيل أنه سيكون وسيحدث وسيقول هذا القائل هذه المقولة يقول قال قائل منهم هذا واحد من أهل الجنة أسأل الله يجعلن وإياكم أنا إني كان لي قرين وكان لي في الدنيا صديق كان لي رفيق كان لي صاحب كان لي خوي إيش يقول هذا الصاحب يقول أإنك من المصدقين هذا الرجل الصالح كان هذا الصديق الآخر المنحرف كان يشككه بالدين ويثبته عن الطاعة. ويحاول ان يصرفه عن الطريق المستقيم وهذا الان مع الاسف هذا هو المشاهد الان في هذه الدنيا ان الانسان حينما يتوجه الى الخير اكبر عائق يعيقه عن الخير من اخوياه أصدقاء احيانا زملاء في العمل بل أحياناً يخرج لك جليس سوء جليس سوء من وين لا نظن أيها الكرام أن جليس السوء يعني ينزل عليك تجي طياره فوق وتنزل واحد ببرشوت مظلي وإذا هو حمر برص يما امريكي ولا بريطاني ولا خواجد وجايب مع غثاه وغربيله وفساده وفجوره كله يقول معكم لا لا لا لا لا لا أسهل من كذا أحياناً عندك بالبيت أخوك يصير جليس سوء بل أحياناً ربما الزوج يكون جليس سوء لزوجتنا أو أحياناً العكس كم زوجة أخذت رجل تزوجت رجل صالح وتقي وخير بس هي يعني هي أثرت عليه لين أصرفته عن الدين والاهتد بالله وأحياناً العكس ياخذ وحده ما شاء الله طالت بيتها لها ما شاء الله دينه خيره مستقيمه رايه خير ودين وصلاح وهم يحسنون الظن به ويزوجونه ثم اذا اخذه طبعا زوجها بين نارين ويلي منك ويلي عليك واذا حاط الهدش دش ومشينا الاسواق مشينا النبي نسافر برا مشينا نسوي نبي نفعل و اذا تطيل السنه جلست النزب يضحك عليها وإذا شافها شافت حجبه أنت فشلتين أنت, انت متخلفه انت رجعيه انت انت من هذا الكلام فضعيف يتقاوم مره مرتين يوم يومين ثلاثه سنين و بعدين تنهار فنقول يا اخوان الجليس السوء قد يكون من اقرب قريب عندك لا تظن بيجيك من اخر الدنيا قريت متى يا سالم مت على الدين وما بعده لا لا يمكنه عندك بالبيت فهذا كان صاحبه وش يقول يقول انك لمن المصدقين ولاحظوا العباره انك لمن المصدق وهكذا اهل الباطل يختارون من العبارات والالفاظ يعني الرنانة التي يعني فعلا تؤثر على الناس وخاصه الان في هذا الزمن مع وسائل الاعلام مع القنوات مع الإنترنت ومع المواقع وسائل التواصل الاجتماعي يعني أصبح الآن جهد أهل الباطل وأهل الغفلة لصرفك أنت أيها الإنسان المستقيم يعني في جميع الوسائل ويتفننون بـ بـ بـ بكل ما يستطيعون فهذا يقول أئنك لمن المصدقين مصدقين بماذا؟ بالبعث والجزاء والحساب وهذا الاستفهام أئنك يعني يحمل معنى التوبيخ يوبخه يعني يوبخ صاحبه انك يعني وين عقلك أنت مصدق أنت اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون وهذا العنى قاله يستدل بالأدلة يعني بالعقل إذا رحنا أغام وطراب بالي وكلتنا أرض هذه إيش لا نصدق أنت أننا بنبعث وسنحاسب وكذا وانظروا كيف الجرأة على الله سبحانه وتعالى يقول العلماء أن هذان الرجلان قيل أنهم من بني إسرائيل وبعض العلماء يقول انهم ليسوا من بني اسرائيل بل انهما من اهل مكه واحد امن واستقام والثاني على الشرك وبعض العلماء يقول ان هؤلاء هم الرجلين او هم الرجلان الماء الذين ذكرهم الله في سوره الكهف واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب الى اخر الايات لكن سواء كان هؤلاء هم يعني من بني اسرائيل او من اهل مكه او الذين ذكروا في سيره الكهف فالعبره كما يقول اهل العلم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والقران ينزل ليس كل إنسان سينزل القران الحالة لكن تنزل الايات بقصه معينه ثم ايها البشر خذوا من هذه القصه العبر خذوا منها الدروس خذوا منها يعني الفوائد واستفيدوا منها في رحلتكم الى الله والى الدار الاخره وبعضهم يقول بعض العلماء يقول ان القرين هذا هنا شيطان وليس من الانس أني كان لي قرين وان هذا القرين الداخلي الشيطان الداخلي وليس من الإنس وهذا القول قاله مجاهد ابن عباس يقول هو الرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا ابن كثير رحم الله يوم ذكر هذه الأقوال يقول ولا تنافي بين كلام مجاهد الذي يقول انه الشيطان الداخلي هذا وبين كلام ابن عباس الذي يقول يعني من الإنس فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس ويكون من الإنس فيقول كلاما تسمعه الأذنان وكلاهما يتعاونان قال تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكل منهما يوسوس كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس ودائما الانسان يا اخواني يقع بين كماشتين كماشه شيطان الانس والشيطان الداخلي شيطان الجن فيبدا شيطان الانس يغزوك يغزو سمعك وبصرك ويغزو فكرك في سبيل انه يحرفك ويشكك في ما امامك وانت الان مشغول بسمعك وبصرك لشيطان الانس تسمع كلامه في البدايه متردد انت فيشتغل الشيطان الداخلي يبدا يزين لك كلامه يقول صحيح ترى الدين ما هو كذا يا شيخ تشدد وسوسه ترى توق شباب ترى يا ابن الحلال الله غفور رحيم ما يذرك لو سويت اللي سويت من معاصي وذنوب وترى وترى فيا تدري واذا الواحد طايح ما حد يسمع عليه هذا القرين مثل ما ذكرنا يا اخواني يستدل بشيء يعني عقلي لكي يصرف صاحبه عن الدين أي ذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يعني أي مجزيون ومحاسبون بأعمالنا وتذكرون قصة ذاك الرجل الذي أتى بعظم بالي عظم أكلته الأرض وجاء لني بصلا سلم ويفت العظم كذا قدام النمازل. فت وراح تراب عظم صار تراب قال يا محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد أتزعم لاحظوا كلمة أتزعم يعني منذ قلت ما عندك سهال به أتزعم وأن اذا كنا ترابا وعظاما باليه كهذا العظم وفدته ان الله قادر ان يعيدنا مره اخرى ويحيينا يعني وهو الان بالقول وبالفعل يجحد القضيه ان هذا قال يا اخواني اختبار الايمان واليقين اختبار الايمان واليقين لقلبي وقلبك هل نتاثر بما نشاهد وما نسمع من محسوسات ولا عندنا يقين على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم نعم ويحشرك الى النار وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم يعني أيها المغفل الغبي هل اعظم هذا من الذي أوجده أول مرة الذي اوجد أول مرة من هو رب العزة والجلال فالذي أوجده أول مرة أوجده من العدم من لا شيء قادر على أن يعيده مرة أخرى فهذا الرجل يوم دار بينه وبين أصحابه من أهل الجنة هذا الكلام تشوف صاحبه وذنهم موجود بالجنة وينهم؟ مو موجود أين يبحث عنه؟ ما في مكان اخر للنار كما ذكرنا بدايه الكلام قال هل انتم مطلعون يعني ايش رايكم نروح ندوره وين في النار لانه ايها الكرام من زياده نعيم اهل الجنه نسال الله نجعله اياكم من اهلها ان الله جل جلاله يطلعهم على عذاب اهل النار لماذا ليزدادوا شكرا لله جل جلاله كما قال كعب الاحبار رضي الله عنه يقول في الجنه كوة يعني فتحه او فتحات اذا اراد احد من اهله يعني من اهل الجنه ان ينظر الى عدوه في النار اطلع فيها فازداد شكرا لله مثال بسيط يقرب يقرب الصور ولا الامر اعظم واجل يعني الان لو أن تمشي في الطريق وماشي مثلا ماس كلك طريق سريع ولا تمشي حاطة الرجل تمشي وخمسين 150 160 أقل أكثر وفي فجاه منك انشغلت يما بجوال ولا بأي أمر ولا نعست ولا كذا وإذا السيارة تطلع من الخط وتنزل للردمية وتشير فوق وتضرب وأنت خلاص مستسلم ما تدري وشتبي تقف عليها السيارة تشيل فوق وتضرب لين يمين يسار المهم آخر شيء وقفت السيارة ازحفت ازحفت لين وقفت وأنت وإذا بك طايحن تحت المرتب وحالتك حالة يوم انك قمت أنت الآن وشعورك تقول الحمد لله على السلام صح يوم نزلت شف الان فرحك الحين يبسني كم خلاص وقفت السياره ما انقلبت ولا كذا يوم نزلت وتناظر واذا السياره واقفه على حفره كذا يوم نظرت ورا واذا حفره الله يدفع البلاء لو طحت بها صارت هي قبرك يوم نظرت وشعورك هالحين شعورك الان يتضاعف يعني غير الفرحه اللي يعني جتك يوم انك يوم انتبهت كذا وإذا الحمد لله ما صار لك شيء لكن يوم نظرت الحفرة صار هذا كوم وان الله جل جلاله لطف بك ووقف السياره على هالحفه هذه انك ما هويت هنا هذه فرحته يعني مضاعفه فلله المثل الاعلى الله جل جلاله يعني يطلع أهل الجنة على عذاب أهل النار حتى الإنسان يعرف زيادة على هذا النعيم الذي أنت فيه شفوا شاء الله فاكك منه شفوا شاء الله أنجاك منه أنت الآن في, في كل ما تشتهي موجود عندك وأكثر ما تخاف منه تخاف الموت وامنت من الموت هؤلاء أغلى أمانيهم ما هم إنهم يموتون مما هم فينا فهذا الرجل الصالح قال للجلساء ومن هم معه في الجنة هل أنتم مطلعون يعني هيا معي نطلع وننظر ما حاله هذا الذي كان يهزأ بي ويسخر بي وكان يشككني في امر الاخره وفي طاعه ربي ودائما ابدي الكرم نستشعر هذا الامر اذا واحد جسمك يضحك عليك يضحك على لحيك ويضحك على ثوبك ولا يوم يعني يعرض عليك شيء محرم تقول لا والله استغفر الله حرام ولا يوم يعني تجلس في مجلس وفيه قنوات تشتغل وفي اغنيه امرأة امراه متبرجه جزاك الله خير صك لو سمحت ويجلس يتكلم عليك انت مطوع متشدد موسوس ويجلس يضحكون عليك لا تستغرب هذه سنه الله سبحانه وتعالى ان تريد جنه عرضها السماوات والارض ادفع الثمن هنا لكن تذكر النهايات كيف ستكون هناك لذلك يقول الله سبحانه وتعالى فاطلع فراه في سواء الجحيم مجرد ما نظر في النار والعياذ بالله وإذا هذا صاحبه الذي كان يهزأ به ويسخر منه ويثبته ويشككه وإذا به نعوذ بالله في سواء الجحيم يعني في وسط الجحيم نسل الله لكما أهل الجنة متكئون على السرر لكن هذا الآن إيش حاله Ja umatunka labu joho ho ho winnar. Ja kulona ja lejdana, akana Allaha, wa akana rachola. Ja umajushabuna winnar ja labu johe him, dokomasza szakar. قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق أوشهم الحميم يصار به ما في والجنود ولهم مقامع من حديد كلما كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما نضجت جلودهم بدلناهم, بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وشقوا من حميما فقطع امعاءهم الى اخر الايات التي تبين حال والعياذ بالله اهل النار اعادنا الله واجارنا الله واياكم منها يقول الله فاطلع فراه في سواء الجحيم يوم نظر واذا هذا خوي وهذا حاله واذا شتان بين حالي وبين حالك فتذكر خطوره هذا الجليس قالت الله قالت الله انك لا تردين اش معنى هذا الكلام يقول كنت حلف حلف بالله الله كنت تجرني يعني ترديني يعني تهلكني معك كتب بكلامك وتشكيكك وتثبيطك ان ايش انت ردني أن ترديني وتهركني معك في النار ولولا نعمه ربي ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين قل لولا نعمه الله علي بان ثبت على الصلاة المستقيم كان أنا وياك الحين في النار. في النار بعضنا يلعن بعض، بعضنا يسب بعض، بعضنا يشتم بعض، بعضنا يلقي بالله على بعض، وبعضنا يسأل الله أن يزيد العذاب على الآخر. لكن إيش؟ لو لا نعمة ربي. يا أيها الكرام لنستشعر نعمة الله علينا يوم أن هدانا وشرح صدورنا استشعر الآن نعمة الله عليك يوم ان أتابك انك أنت الآن في هذا الوقت في هذه اللحظات يباهي بك رب العزة والجلال الملائكة فيها الديره والبلد والمنطقة والعالم مليء بمنهم أقوى منك واذكى منك وأغنى منك وربما أدهى منك لكن ما أعين وما وفق انه يجلس مجلس يسمع فيه كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابه كان دائما وابدا مما يرددون يقول والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا يقول لولا نعمه الله علينا وتوفيق الله كان ما كنا في هذا المكان فهذا الان يشير لهذه القضيه قل ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين فكم يا احنا نحتاج أن نثبت أمام ماذا؟ أمام شياطين الإنس والجن نحن الآن أيها الكرام في معركة شرسة مع شياطين الإنس والجن وقائدا الأكبر الأعلى للشر هو إبليس اعاذنا الله إياكم منه؟ و كل من بعده يشتغل معه فنحتاج يا أخوان نستشعر هذا الأمر ولا نلين أو نتراخى أو نتنازل عن ديننا وعن هدايتنا وعن استقامتنا مجاملة لأي إنسان كائنا من كان الآن مع الأسف يا الكرام إن الكثير مجرد ما يسمع كلمتين، بس تلقاه يسمع مثل خطبة الجمعة ويتأثر من الداخل يقول خلاص انتهينا يا نفس من اليوم أنا إنسان ثاني من اليوم أنا إنسان مستقيم مهتدي من اليوم إن شاء الله بترك كذا وسأترك كذا وسأتوب من كذا من اليوم سأعقد صداقة مع القرآن من اليوم سأحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة من اليوم لن تفوتني تكبيره الاحرام من اليوم لن أترك السن الراتبة من اليوم لن أترك الأذكار من اليوم لن أحلق رحيتي لن أسبي الإزاري لن أسمع الأغاني لن انظر لمقاطع محرمة ولن أفعل ما يسخط الله من الداخل ما عنده مشكله لكن إلى طلع عجز الشيطان من الداخل ويش يرسل لك يرسلك الشياطين ركومندس بل ربما يأتيك اتصال من شخص صديق قديم قديم قديم جدا جدا يوم تتوجه للخير وإذا يكزه الشيطان لك من اقصى الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم شاب كنت شابه هاش الشيطان الخبيث ما يبيك تفلت ما يبيك تفلت فلذلك أيها الكرام نحتاج أن نثبت وأن لا نجامل على حساب ديننا ومستقبلنا الحقيقي ومرضات ربنا لا نجامل كائنا من كان أيها الكرام بعدين قال هذا الرجل بعد ان نستشعر نعمة الله عليه ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين يقول افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين يقول هذا المؤمن الان بعض العلماء يقول انه يقول لمن هم معه في الجنه يستشعرون كلام هذا انه ما خلاص ما عاد في موت وقيل انه يقول يوبخ صاحبه الذي كان يشككه وانه ما في اخره وهي الموت وانتهينا قال الله بعدها ان هذا لهو الفوز العظيم اي والله يا اخواني هذا هو الفوز العظيم دخلت مره على الطلاب وكان فيه دوري في المدرسه وكانوا يلعبون في الفسحه انتهت الفسحه وكان عندي حص عند احد الفصول دخلت عليهم واذا متحمسين هم بيعرفون ايش نهايه هالنبارات من اللي فاز من اللي فاز كان فريق المدرسين وفريق ثاني ثانوي وكانت يعني كما يقولون مبارات حماسيه فاول ما دخلت على الطلاب يعني على طول اول سؤال استاذ من اللي فاز من اللي فاز من اللي فاز واذا بفضل الله ثم فضل مجالس الذكر لم يخطر على بالي الا هذه الايه فمن زحزح عن النار، فما زحزح عن النار، الجنة فقد فاز. الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنه هذا هو الفائز. طيب يا الله هذه الدنيا هذا فاز بكذا، هذا فاز بترقية، وهذا فاز بمنصب، وهذا فاز بجائزة، وهذا فاز بمباراة، وهذا فاز بكذا بكذا. قال الله وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور هذه كلها متاع دنيا يغتر بها من غفل عن الاخره ويقف معها وينهمك معها من غابت عن قلبه الاخره اما الفوز الحقيقي هو يوم ان تجتاز الصراط من علامة جهنم وتدخل الجنة لذلك الله قال إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العامل إخواني فلن لا نستنبط من هذه القصه يعني فوائد كثيرة وعبر كثيرة لكن أهم ما يعني نأخذه من هذه القصة أهمية الجليس وعظم تأثير الجليس والقرين والصديق والصاحب والخليل على جنيسه وصديقه وخليله لان الانسان والكرام يتاثر تاثرا بالغا وعظيما بمن يجالس سواء كان خيرا او شر لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله المرء في بعض الرويات الرجل على دين خليله طيب بعدين لماذا تخبرنا بهذا الخبر قال فلينظر أحدكم من يخالل وهذا أمر يعني يجب عليك وعلي وعلى كل الناس على نفسه أن يتفكر أنا وجالس من أفكر ربعي اخوياي جلسائي اللي يروح معهم وجي معهم واجلس معهم واتصل عليهم, أتصر عليهم،, أتصر عليهم، أتصر علي وسافر معهم وش هم من لحي هؤلاء هل هم جلساء خير يعينونك على الخير ويشجعونك على الدين أم أنهم نعوذ بالله خلاف ذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي بل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثال قال مثلا الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير واحد مع الطيب هو الحداد هذا اللي ينفخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك يهديك تفضل وإما أن تبتاع منه يعني أن تشتري منه طيب اذا هو ما عطاك وأنت ما معك فلوس ما اشتريت منه قال وإما أن تجد منه ريح طيبة يعني كسب أن كسبة هذا الجلس الصالح ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثياب يطير من شرار حدادته هذه وكيره يوم تدريده المحرك انثياب وإن سلمت من, من, من كيره قال وإما أن تجد منه ريحا خبيثا يعني ما من فك هذا جلس السوء إما أن يوقعك بالمعاصي والذنوب الخطايا أو أقل للقليل إن سمعك تتشوه إذا در الناس انك إيش تجالس لقمان الحكيم يوصي ابنه يقول يا بني لا تصاحب إلا أخيارا، فإن كنت انظر أنا اعطيها الفوائد يقول فإن كنت عالما نفعك العلم إذا جلست الأخيار شرّوا من يسمع وكنت عندك علم علمك ينفعك وإن كنت جاهلا علموك وإن نزل عليهم من الله رحمة نزلت عليك رحمة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يقول ولا تصاحب الاشرار فان كنت عالما ما نفعك العلم تعرف قيمه السنه الراتبه طلعت البر انت اياهم ربع الربع يصل الظهر نصبر شوي بس نتسنن ايه شوي نفسك عجل بس قبل يحرك غداءنا قبل ما ادري ويش بكرا شوي شوي امتى ترك ما عد اسمع كلنا فرحان سكر، الألغاني تزك الله خير. وش تبي أنت؟ يا أخوي فكنا بحنا نقسم مطابع، نقسم وجه راس عنا. فأم تدري شوي شوي؟ فهذا تسوي المعاصي. تدري انه حرام وما يجوز؟ عاد علمك ما عاد ينفعك. خلاص البيئة ما تعينك. قال فإن كنت عالما ما نفعك العلم، وإن كنت جاهلا زادوك جهلا. طاحين حمد دخان اجلكم الله شوي شوي يعمونك زيادة. يطيحون بالحشيش ولا بالمخدرات ولا بالبلاظ بالأول فقط تناظر بقنوات وكذا بعدين قال لا وين انت بتتناظر انت مش معنا بالاجازه خلي نسافر نغير جو وش الناس عليه زادوك جهله يقول وإن نزل عليهم من الله غضب نزل عليك بعد فيقى والله هذا جودي بالحلال طيب حسافة ايش جلسوا معهم قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قال الله إنكم إذا مثلهم ذكر الذهب رحم الله قصه يقول إن كان رجل يجالس أجلك الله وناس يشربون الخمر هو لا يشرب لكن يجالسهم مثل بعض الناس قال الحمد لله ما دخل لكن جالس مدخنين أنا ما سوي كذا لكن أنا والله سافر صح مع شاف لكنهم يروحون يفسدون أنا والله ما أفسد بس أتفرج شوف الطبيعة بس فهذا لا ما كان يشرب لكن يجالسهم وهم يشربون ولا ينكر عليهم بس يجلس يستأنس معه يقول عند الموت شف شرهم الحق عند الموت كان يقال له قل لا إله إلا الله إيش يقول يقول يا فلان ينادي واحد منهم يا فلان اشرب واشقني يطرب كاسر الخمر رجلك بالله وين عند الموت يقول وين نزل عليهم الله غضب نزل عليك معه اخواني كل صداقة وكل خلة وكل صحبة في هذه الدنيا اذا لم تكن مبنيه على تقوى الله وطاعته والتعاون على الخير وعلى الدين فتيقن يقينا جازما انها ستنقلب عداوه يوم القيامه يقول الله سبحانه وتعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ولاحظوا الاخلاء الخله يقولون العلم يعني اعلى درجات المحبه ومع ذلك اذا لم تكن مبنيه على تقوى الله فهي يوم القيامه تنقلب عداوه الا استثنى الله قال الا المتقين قال لي خلتهم وصداقتهم وصحبتهم على المؤشر على تقوى الله سبحانه وتعالى بل ان كل انسان يا يعني انحرف عن الصراط المستقيم هو لا بد انه ضحيه جليس او صاحب او صديق سوء اما بطريق مباشر او بطريق غير مباشر حاله يوم القيامه انه سيعض يديه ندما على هذا الصديق وهذا الجليس ويوم يعض الظالم على يديه يقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ليه خويك وصديقك وحبيبك ورفيقك تضرب سياره ما يقصر تضرب فزعة ما يقصر كل ما تضربه قدام لماذا الان تقول ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا يقول جاءني الذكر من عند الله سبحانه وتعالى سمعت القران سمعت الخير فتاثرت واقبلت فاعترض علي جليس السوء فحرفني عن الصراط المستقيم يذكر أهل العلم سبب النزول هذه الآية أن عقبة بن أبي معيض وأبي بن خلف كانوا متحالفين في الجاهليه يعني كانوا اخويا وبينهم حلف كان عقبة إذا جاء من سفر معيط كان يصنع طعام ويدعي له الأشراف وكان ممن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فذات يوم جاء من سفر وسوى عزيمة وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وكان على سبيلت والسلام يستغل كل فرصة يعلظ فيها الدين يستغل كل فرصة يعظ فيها كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله في ذلك المجلس وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قدم له الطعام قال ما آكل طعامك حتى تجيبني لما دعوك إليه قال ما هو وقال تشهد أني رسول الله يقبه قال أشهد أن لا الله إلاك رسول الله. كان جليسه جليس السوق السو بن الخلاف يقول كان مسافر غائب بهم موجود. يعني الآن عقبة أسلم. ووم سمع جليس السوق السو بن الخلاف السالفة هذه ويأتي العقبة. قال أصابت يا عقبة صبأت. ثبت. سلم يقول وش وشت. وراك موسى وش بك موسى أصابت. فقال له يعني إني لا أرضى عنك لا أرضى عنك إلا أن تأتيه وتبزق في وجهه وتطع عنقه بالله هذا العقبة مجاملة الصديق وحد تمائل قال ما لن أرضى عنك خلاص خلاص من أبرد منك ما أنت بخوي إلا إذا سميت الشيء هذا نعوذ بالله من أجل أن يرضى صاحبه خسر دنياه واهله وذهب بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه وطئ عنقه بل إنه وضع سلاء الجذور عليه عليه الصلاه والسلام فالله سبحانه وتعالى يخبر عن حاله ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل يا ويلتها ليتني لم اتخذ فلانا الخليل ايش اللي ردك فلان هذا هو فمن الان يا اخواننا ان نحدد موقعنا ونشوف نسوي فارج لاخويانا واصدقائنا وجرساننا اللي عينك على الخير هذا اللي حطه فوق راسك وهذا اللي اتعب على شانه وهو صديقك وهو خويك اللي ما عينك على الخير ما نقول انك تفتح ادوات مع الناس لا لكن من بعيد البعيد بقدر الحاجه عندنا جرسه ثلاثه جليس من كل القيم جليسن كالهواء هواء كالدواء وجليس كالداء جليس كالهواء اللي ما يستغنى عنه حاجتك إليها اشد من حاجتك للهواء من هو هذا الجليس الصالح حاجتك إليه وحاجتي إليه أشد من حاجتنا إلى الهواء الأكسجين هذا قالوا جليس كالدواء الدواء ما نحتاجه دائما نحتاجه في أوقات محدقة ضرورة صدع راسي من باب فعل الأسباب ولا في الله أنا أكل حبتين بندول خلاص راح الصداع ما قد أجربه بين دول لأن إذا أخذت زيادة يضرنا الآن عندي والله مغص أشرب شراب خلاص راح المغص انتهينا إذا شربت وأنا فوق حاجتي يضرنا الآن قال هكذا بعض الناس كالدواء نحته يعني وقت محدد زميل عمل واحد من الجماعة ولاقارب ضروري في مناسبة أني لازم أقابل واشوف وأجلس معه بحكم القراب وكذا لكن طبعا إذا كانوا ليسوا جلساتين فهو فهؤلاء بقدر الحاجة الضرورة بس وجليس كداء من هو ذا؟ قال هذا جليس السوء. هذا مرض هذا سم زعاف له أقرب قريب قدر استطاعه ابتعد عنه وأنجو بنفسك منه باقي الحقي كلام كثير لكن لا نريد أن نطيل عليكم أكثر مما قلنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك من نافع المصالح ونجعله إياكم وذات المعتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم جعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوم وتفرقنا من بعد تفرق معصومة ولا تجعل منا ولا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محرومة أشكر الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء الذي هيا هذا اللقاء ثم نشكر الأخوة جزاهم الله خير في مكتب الدعوه على هذه الجهود المباركة الطيبة التي يعني يلمسها الجميع بل حتى من خارج المحافظة الحمد لله يعني يشعرون بذلك ويرون جهودهم جزاهم الله خير ونشكر يعني القائمين على هذا المسجد على حرصهم على يعني تنشيط المسجد و يعني المحاضرات والدروس ونشكر يعني الراعي لهذه لهذا المحاضرات و وشركه المنيف جزاهم الله خير جعل الله ذلك في ميزان حسنات الجميع والله أعلم صلى الله عليه وسلم نبينا على محمد اخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله